بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأغنت لربها وحقت وإذا الأوض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا 111. إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه 112. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 114. وينقرب إلى أهله مسرورا 111. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 112. ويصلى سعيرا 113. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور 119. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق 112. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمِرُ فَفَشْرُهُ بِعَذَابِ النَّارِ